وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضيا في جنة عالية لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعه ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة